واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم وَلَا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا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 وَآةُن النِسَ أَصَدُ قاتِهِ نِحْلَ فَإ قِبَنَ لَكُم عَ شَيء مِنهُ نَفْسَ فَكُلُهُهَن أَمَّرِي وَلَا ت تُسُفَهَا آمم وَلَكُمُ الَّ جَعَى الللهَّهُ لَكم قِيَامَ وَررزُقُوهم وَررزُقُوهم فِيهَا وَكُهُمُ وَقُول لَم قَولَم مَعْرفَ وَبَتَلُ الْ اليَتَامَا حتىََّى إِذَا بَلَغُِكَ حَفَإِن آ نَسْتُمُ مِنْهُم رشْدم فَدَفَعوا إلَيْهِمُ أموالهم ولا تاكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف فإذا دفعتموا إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا